أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنْذُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ دُبْلَ السَّرَائِرِ فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فاصل وما هو بالهازل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا Fameh nil kafirina amhilhum ruwida